لإسرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى وقد سبق أن ذكرنا الحديث الطويل لأنس لثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وبين القاضي عياد رحمه الله تعالى أنه جوده وأتقنه وهناك روايات أخرى فيها زيادات شرع القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه في التعليق على هذه الزيادات يعني التعليق من حيث الصحة ومن حيث التبوت والتعليق كذلك من حيث الاستفادة منها يعني الأخذ أخذ الإفادات والفقه من هذه الزيادات فمن هذه الزيادات التي بدأناها في الدرس السابق زياده النبي الصالح والاخ الصالح عند بعض الانبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء والابن الصالح والنبي الصالح عند بعض الاخر يعني فكل الانبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء قالوا مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح الا ادم وابراهيم قال له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح بدل الأخ قال الابن فاستفدنا من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن لابراهيم عليه الصلاة والسلام أي بواسطة إسماعيل عليه الصلاة والسلام إذا الرسول صلى الله عليه وسلم من ابن إسماعيل أي نسبته إلى إسماعيل يعني صحيحه لا شك فيها بدليل هذا الحديث نسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لا ترفعوني فوق عدنان عندما تعد آباء النبي صلى الله عليه وسلم أجداده إلى وصلت عدنان فاحبس لماذا؟ لأن المؤرخين اختلفوا فيما فوق عدنان إلى إسماعيل وفيما فوق إسماعيل بن إبراهيم إلى آدم عليه الصلاة والسلام ولكن صحه نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل لا لا مرية فيها لا شك فيها وإنما الخلاف فيش؟ في أسماء الآباء الوالدين في هذه السلاسل النسابية النكسة الأخرى أنه جاء في طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام عرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام يعني يسمع فيه صوت الأقلام التي تكتب المقادير استفاد العلماء من هذه الزيادة أن الكتابة كانت حقيقية وأن الأقلام كانت أقلاما حقيقية وأن اللوح كان لوحا حقيقيا كلنا نؤمن باللوح المحفوظ وبما كتب فيه منا المقادير والمقادير التي تكتب والتي تمحى يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه, سبحانه وتعالى كل يوم هو هو في شأن ولكن بعض الفرق ذهبت لأن ذلك يعني ليس حقيقة انما هو على سبيل المجاز وأهل السنة والجماعة قالوا الأمر حقيقة بدليل سماع النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أقلام لأنك لا تسمع إلا صوتا حقيقيا أما الصوت المجازي أو الشيء المجازي لا يسمع المجاز لا يسمع إنما يسمع ماذا إنما تسمع الحقيقة وعن أنس النقص الأخرى التي استفيدت من بعض الزيادات عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أن صلى الله عليه وسلم قال انطلق بي حتى أتيس سيدرة المنتهى فغشيتها ألوان لا أدري ما هي سدرة المنتهى هي شجرة عظيمة يعني كما ذكرنا في الدرس السابق أوراقها كآذان و نبقها كقلال هجر و... يعني للعلماء كلام في اختيار هذه الشجرة بالذات لماذا السدرة يعني لما لها من النفع ولما لها من الرائحة الطيبة ولما لها إلى آخره مع أن السدرة في الجنه او السدره في السماء ليست كالسدره في في الارض انما يجمعهما الاسم والا فالفرق بينهما يعني لم لا لا مجال للمقارنه لا مجال للمقارنه بين سدره المنتهى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم غشيتها الوانون لا ادري ما هي يعني هي تتلون في جمالها وحسنها وبهائها بحيث لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفها فكيف يصفها غيره صلى الله عليه وسلم يعني لا يستطيع الذي قال الله عز وجل في ما زاغ البصر وما طغى زكى الله عز وجل رؤيته وزكى الله عز وجل تباته وفؤاده فكيف بمن هو دون فكيف بمن هو دون ذلك فغشيتها ألوان لا أدري لا أدري ما هي النكتة الأخرى في هذا السياق قال ثم أدخلت الجنة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لما كان في الإسرائيل والمعراج ويستفاد من هذا أن الجنة في, في السماء كما يستفاد منه أن الجنة مخلوقة الآن يعني الجنة اعدت للمتقين أصبحت موجودة منذ زمان فلا تقول مثلا إن الجنه ربما ستحدث أو ستخلق بعد فناء الدنيا أو بعد انتهاء الدنيا فالجنة عدت للمتقين كان فيها آدم عليه الصلاة والسلام قبل نزوله إلى الأرض وقوله عز وجل اهبطوا دليل على ما ذألنا أنها فوق وكان فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بدليل أنه قال أدخلت الجنة يعني أدخله الله عز وجل الجنة فراى منها النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء الكثيرة التي بدأ يخرجها حتى توفاه الله يخرج منها رأيت ليلة اسري بي رأيت ليلة اسري بي رأيت ليلة اسري بي يخرج من هذه الكنوز المعرفية التي راها صلى الله عليه وسلم ليلة الإسرائي والمعراج حتى توفاه الله سبحانه وتعالى والتحق بالرفيقي والتحق بك على صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ادخلت الجنه يستفاد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه وان الجنه موجوده الان وان الجنه في في في السماء وان الجنه في السماء نعم وفي حديث مالك بن صحصعه صح قال فلما تجاوزته فلما جاوزته بكى يعني موسى عليه الصلاه والسلام لما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى وصعد إلى ما فوقه من السماوات بكى موسى عليه الصلاة والسلام فندي ما يبكيك الذي يبكيك قال, قال ربي ربي، يعني هذا نداء اي يا رب حديف فيه يأو النداء وحديف فيه المضاف إلى المنادة اي يا ربي ولكن قال ربي فحديفت يأو النداء لماذا حدفاء الندى؟ للاختصار لأنه يريد أن يبث شكواه متى يحذف الإنسان أو متى يحذف الإنسان يعني أدوات الندى عندما يريد أن يصل إلى مراده في أسرع وقت ممكن قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إلي يعني فلأنك يلد يلد يا ربي فقد طلت طلت لمدة طلت المدة في ذلك الوقت الذي قلت فيه يا فلان ربي هذا غلام بعثه بعد يدخل من امته الجنة أكثر مما يدخل من امتي يا ربي هذا واحد الغلام ويقصد بالغلام يعني إنسان حدث إنسان حدث لأن الغلام في اللغة العربية يطلق على الإنسان الحدث أي الصغير كما يطلق على العبد كما يطلقوا على العبد فنقول هذا غلام فلان أي عبده هو عبده هو هذا غلام فلان يعني صغيره ولده الصغير هو شخصا من بعد يدخل من هو هو مما يدخل يدخل من هو هو هو مما يدخل من أمته مما يدخل من هو نعم يعني هو موسى عليه الصلاة والسلام نافس النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من أمتي مما من, من أمتي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أنى له ذلك عليه الصلاة والسلام وقد بعث فقط إلى بني إسرائيل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأحمر والأسود إلى العربي والعجم إلى سائر أهل الأرض منذ بعثته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بما أنه صلى الله عليه وسلم أعطي الأمة المطلقة التي لا يحدها جنس ولا إرق ولا واد ولا قطر ولا قارة، وأعطيه الزمان المطلق الذي لا يحده بأدلة نبي آخر، لأنه لا نبي، لا نبي أبعد، وأعطيه في الزمان مدة يعني طويلة مطلقة إلى يوم القيامة، كما أعطيه في البشرية يعني أيضا مساحة مطلقة بحيث لا يستثنى أحد. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليقال فيه هذا من أمة فلان أي شخص, شخص آخر فكل من ولد بعد بعتة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أمته إن طاعا فهو من أمته المطيع وإن أبا فهو من أمته العاصية والعلماء يقولون أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين أمة الإجابة وأمة الدعوة أمة الإجابة هي التي أجابت واستجابت والتزمت وأمة الدعوة أي التي تحتاج مازال إلى الدعوة ويبين لها هذا الدين بين الفينة والأخرى أمة الإجابة وأمة, وأمة الدعوة, الدعوة الاجابه هم المؤمنون وأمة الدعوة هم سائر البشر الباقون الذين لم يسلموا بعد وفي حديث أبي هريرة يعني كل حديث في حديث ابن عباس في حديث آناس يعني كل حديث فيه زيادة إلا وينتقيها القاضي عياد رحمة الله تعالى عليه وياخذ منها فائدة في زيادتها أو نكتة في زيادتها قال وفي حديث أبي هريرة وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فآممتهم فقال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه فالتفت فبداني بالسلام هذه الزياده تفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اما الانبياء عليهم الصلاه والسلام جماعة اي صلى بهم صلى بهم ولكن اين هذه الروايه لم تحدد اين روايه اخرى حددت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء في بيت المقدس ولكن هذه الروايه لم تحدد فيمكن تعدد الصلاة بهم في الأرض وفي وفي السماء وفي السماء ويستفاد من هذا أن أرواح الأنبياء عليه الصلاة والسلام تتنقل يمكن أن يراها النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع معها في الأرض ويجتمع معها في, في السماء فقد اجتمع له الأنبياء وفصلى بهم في بيت المقدس ثم لقي جماعه منهم في السماوات آدم يحيى وعيسى في السماء الثانية يوسف في السماء الثالثة إدريس في السماء الرابعة هارون في السماء الخامسة موسى في السماء السادسة إبراهيم في السماء السابعة إذن هؤلاء في السماء وقد أمهم النبي صلى الله عليه وسلم فيش في الأرض يعني أن أرواحهم أيضاً موجودة هنا, موجودة هنا، وموجودات 그럼 هناك والفرق بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أي الفرق بين وجودهم هنا وجدهم هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بجسده وروحه وهم تتنقل أرواحهم هذا هو الفرق المعجزة ليس أن الأنبياء أيضا في المعراج كالنبي صلى الله عليه وسلم هذه أرواحهم والأرواح كلها تكون في تكون في المعراج أرواح الناس كلها تكون في, في ماذا في المعارج بعد خروجها من الجسد أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرج به بجسمه وروحه هذا هو الفرق بين وجوده معهم في المقدس ووجوده معهم في في السماوات العلا قال فأممتهم أي فكان إمامهم فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين ثم قال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار يعني أنه رأى في السماوات ملك أو ملك خزي النار ملك جهنم أي المكلف بأرواح أهل النار خزي النار فسلم عليه قال فالتفت فبدأني بالسلام يعني التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلمه بدأني هذه الملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمير صدر له الأمر أن يسلم على ملك النار قال فالتفت أي لكي يسلم فبدأني بالسلام يعني يسبق الملك فسلم عليه قبل أن يسلم, أن يسلم هو فهذا دليل على أن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون وأنهم يعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة العظيمة وهذه المنزلة الشريفة التي منحه الله سبحانه وتعالى إياها فالملائكة ملائكة ملائكة ملائكة جهنم ملائكة غلاب كما قال الله عز وجل شداد ملائكة غلاب شداد ولكنهم لما قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم قابلوا بماذا؟ بالسلام بدأوه بالسلام وفي حديث أبي هريرة كذلك ثم صار حتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه في صخره فصل مع الملائكة يعني أنه ربط دابته اللي هي البراق في صخره أي في الصخرة التي تربط بها الأنبياء في الرواية الخرى التي سبقت ربط دابته بالمكان أو ما يسمى بحائط البراق وتسميه اليهود اليوم, اليوم حائط المبكى حائط لمبكاء يعني ظلما وعدوانا يبكون عنده فهو حائط على فهناك ربط النبي صلى الله عليه وسلم دابته وهذه الرواية أنه ربطه بيش بالصخرة التي بنيت عليها القبة قبة الصخرة التي ترونها وتعرفونها في في في, في, في السور ثانيا يعني الفائدة الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال صلى مع الملائكة في الروايات الأخرى صلى مع الأنبياء وهنا قال صلى مع الملائكه ويستفاد من هذا كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة أيضاً، كما أرسل إلى الإنس والجني، فهو مرسل إلى الملائكة، إلا أنه لا خلاف في كونه صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى الجن والإنس، وفي الملائكة خلاف، وفي الملائكة خلاف ذهب بعض العلماء إلى أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم ومرسل إليهم ايضا وذهب بعضهم لأنه فقط ترسل إلى المخيرين أي إلى الذين لهم الاختيار في أن يؤمنوا أو يكفروا أن يعصوا أو أن يعصوا أو أن يطيعوا فبعثوا الله عز وجل إليهم أما الملائكة فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمارون ولا يمنع هذا يعني لا يمنع كونهم عبادا مكرمين أن يمتثلوا فيصلون بصلاتنا ويؤمنون على دعواتنا ويصومون بصيامنا ويحضرون في قيامنا ويحضرون في وقفتنا في عرفة إلى غير ذلك من العبادات التي وردت فيها وردت في أحاديث أن الملائكة معنا وتؤمنوا على دعواتنا وتؤمنوا على قراءة الإمام إذا قال الإمام آمين فقالت الملائكة آمين فقولوا آمين فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبيه يعني أن الملائكة صلي معنا يعني أنهم ملتزمون ب بشرعنا وبهذه النصوص استذل جماعة من العلماء على أنهم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا مرسل إليه فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل أي لما صلى معه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا جبريل من هذا معك من هذا الذي معك قال هذا محمد رسول الله خاتم النبيين أو خاتم النبيين قالوا وقد وصل اليه قال نعم قال حياه الله من اخ وخليفه حياه الله من اخ وخليفه سبق أن راينا أن هذا السؤال يكون عند ابواب السماء عندما يستفتح جبريل يقال له من يقول جبريل قيل ومن معك قال محمد قال وقد بعث اليه قال نعم قال مرحبا به وبمن وبما جاء بها مرحبا بك وبمن معك انا في بيت المقدس الملائكه سالت جبريل من هذا الذي معا قال هذا محمد قال وقد ارسل اليه قال نعم قال حياه الله من اخ وخليفه يعني سموه اخا لهم في ماذا في العبوديه والامتثال لامر الله سبحانه وتعالى والا فجنس الملائكه جنس نوراني وجنس الانسان جنس طيني وروحاني تيني وروحانين فيه طينة الأرض ونفخة السماء بينما الملائكة يعني أجسام نورانية يعني لا تأخذ حيزا كأجسامنا, كأجسامنا نحن وتتشكل في أشكال مختلفة وترى في صور مختلفة ولها من السرعة ما الشيء العظيم ومن القوة الشيء العظيم إلى غير ذلك مما وردت بعض النصوص في القرآن الكريم الذي بينت قوة الملائكة ملائكة الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام من أخين وخليفه اي خليفه الله عز وجل في الارض من اين عرف الملائكه أن الخليفه عرفوها من قوله تعالى لهم اني جائل في الارض خليفه خطاب مجال لمن للملائكه اني جائل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون عندئذ سلموا الامر لله سبحانه وتعالى وقالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فقالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أخ وخليفه أخ في العبوديه والاستفا وخليفه خليفه الله عز وجل في ارضه الى عباده فنعمل اخو ونعمل خليفه نعمل اخ اي نعمل عبد نعم الأخ في العبودية ونعم الخليفة في الأرض ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم وذكر كلام كل واحد منهم وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإن محمد صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه عز وجل فقال يعني إن هذه الزيادة عند أبيه رضي الله تعالى عنه أرضاه يعني فيه فيها هذ هذ الخراء التي تدل على أن الأنبياء لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء اي لقيا أروحا فأثنوا على ربهم أي في ذلك الوقت الذي التقوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم أثنوا على ربهم يعني كل واحد منهم أتنا على الله عز وجل فأتنا محمد صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل فقال لهم كلكم أثناء على ربه وأنا أثني على ربي يعني كل واحد منكم صدر منه الثناء لله سبحانه وتعالى والتمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى وأنا أيضا يعني نافسهم في ماذا نافس نافسهم في ذكر الله عز وجل قيس من هذا أن الإنسان الذي يكون مع الذاكرين يصبح ذاكرا يصبح ذاكرا لأنهم يذكرونه بذكر الله سبحانه وتعالى وينافسهم في ذكر الله عز وجل والعكس صحيح الإنسان الذي يكون مع الغافلين ما الذي يحدث له يكون غافلا إذن كان الإنسان مع الغافلين ناس صلاة المغرب وصلاة العشاء وكانوا على الموائد أو كانوا على اللهو واللعب والقمار والخمر والميسير وغير ذلك من نوع اللعب والباطل الذي يصد عن عن سبيل الله ما الذي يحدث له يحدث له أيضا أن يكون أن يكون غافلا إذن فعلك بأهل الذكر لتكون ذاكرا عليك بمن يذكرك بالله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء لا تصحب من لا ينهذك حاله ولا يذلك على الله مقاله لا تصحب من لا ينهذك حاله ولا يذلك على الله مقاله فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي ارسلني رحمة للعالمين اثنا على الله عز وجل بما يناسب حاله كل واحد منا اتنى على الله عز وجل بما يناسب حاله وأتنى الله عليه على ربه بما يناسب حاله فقال الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة وجعل أمتي امه وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما فقال إبراهيم بهذا فضلكم محمد يعني لما سمعوا هاد هذه الثناءات على الله سبحانه وتعالى من طرف محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم سيدنا إبراهيم بهذا فضلكم يعني بهذا فاقكم وفاتكم وكان أعلاكم منزلة عند الله سبحانه وتعالى وهذه الثناءات يستفاد منها أن الإنسان يجب عليه أن يثني على الله عز وجل الله بما هو له أهل وبما أنعم به عليه تثني عليه لأنه أهل للثناء والمجد وتثني عليه بسبب المنة والمنحه التي أعطاك الحمد لله الذي فعل لي كذا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر كي يقول سيدنا إبراهيم حمد لله الذي وهب لي على الكبر بمعنى حميدة على النعمة حميدة على النعمة إذا اسداك الله سبحانه وتعالى نعمة فاحمده عليها فلتكن نعمك نعمة التذكير بالله ولا تكن نعمة النسيان ولا تكن النعمة التي تنسيك أو تنسيك الله سبحانه وتعالى فتتخبط فيها وتنسى واهبها وتنسى معطيها سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وهذا لم يعطى أحد من الأنبيع السابقين وكافة للناس يعني دخل فيه رحمة للعالمين تشمل الجن والنس والعاقل وما لا يقل وغير ذلك الرحمة للعالمين يعني الكلام فيها طويل وكافة للناس أي لم يستثن أحد من الناس عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرة يبشر اهل الإيمان بالجنة وينذر أهل العصيان بالعقاب بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء الفرقان ما هو الفرقان؟ القرآن اسم من اسمائي القرآن الكريم ورد في سورة الفرقان تبارك الذي نزل على عبده نزل فرقان على عبده ليكون ليكون للعالمين نذيرا فسمى القرآن الكريم فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل لأنه فرق بين الحق والباطل لأنه صدق كله وما سواه أو وما يخالفه فهو باطل فيه تبيان كل شيء لماذا فيه تبيان كل شيء لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل الأحوال ولكل الناس ولكل إلى يعني القران الكريم اشتمل على الكتب السابقه وزاد عليها أي تضمن الشرائع السابقة والوصايا السابقه والعقائد السابقه وزاد عليها ما لم يرد فيها لا يعرف قيمه القران ومكانه القران ومنزله القرآن إلا من قرأ كتب الاخرين الا من قرأ مثلا التوراه والانجيل الموجود بين يدي بني إسرائيل التي تجد فيها عبارة عن ماذا عن سرطاء قصصهم وعن سرطاء سيرهم وعن سرطاء سير أنبيائهم وأحوالهم أما القرآن الكريم فهو البلاغ أما القرآن الكريم فهو الهدايه أما القرآن الكريم ليس فقط مجرد سيرة نحن عندنا السيرة وعظيم بها من من سيرة ولكن عندنا إلى جانب السيرة وإلى جانب التاريخ وإلى جانب الحديث وإلى جانب أخبار الصحابة فمن بعدهم عندنا القآن الذي فيه أمر ونهي الذي فيه خبر وإنشاء الذي فيه توحيد وقصص الذي فيه عبادة وسلوك الذي فيه معاملات وأخلاق يعني القآن الكريم فيه تبيان كل شيء فيه أصول العبادات فيه أصول المعاملات فيه أصول مكارم الأخلاق فيه أصول السلوك إلى آخره القران الكريم عجيب امره عجيب أمره لا تنقضي لا تنقضي عجائبه نعم وجعل امتي خير امه ايضا ما فضل النبي صلى الله عليه وسلم مما فضل النبي صلى الله عليه وسلم السابقين ان امته صارت خير امه اخرجت للناس ليس بلونها او بجنسها او بعرقها صارت خير أمة أخرجت للناس بإيمانها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا قامت بهذه الرسالة فهي فعلا خير أمة أخرجت للناس وإذا فرطت في هذه الرسالة فإنها لا تستحق أن تكون في هذه, في هذه المنزلة فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة عظيمة هي امه الشهاده اي تشهد على الاقوام السابقين وتشهد للانبياء السابقين لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لنا او علينا ونحن نشهد للاقوام السابقه او نشهد عليها نشهد عليها هذه مكانه عظيمه اعطاها الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وعلى اله آله وسلم يقول البصير رحمه الله بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم بشرى لنا معشر الإسلام أي أهل الإسلام بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من عند الله سبحانه وتعالى إن لنا من العناية ركناً غير منهدم أي عندنا مكان ومنزل عند الله سبحانه وتعالى لا تنهدم ولا تنقطع ما هي هذه المنزلة وهذه الرعاية وهذه العناية لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم من لعطى الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الخيرية على الرسل عليه الصلاة والسلام أعطانا نحن الخيرية على مدى؟ على الأمم والأخوام لما دع الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يعني استمددنا هذه الخيرية من خيرية رسول الله صلى الله عليه وسلم واختياره واصطفائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل أمتي أمة وسطى جعل الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا والوسط يعني الخيار العدول جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة امه خيارا وأمة عدولا لأن الوسط في اللغات بمعنى العدل كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا أي امه عدولة لا تزيغون ذات اليمين ولا تزيغون ذات الشمال وهذا هو العدل لأن العدل في الأمور هو الوسط العدل في الأمور كلها هو ماذا؟ هو الوسط العدل في العقيده ما بين ما بين, إيش؟ ما بين الافراط والتفريط والعدل في العبادة ما بين الغلو والتقصير والعدل في المعاملات ما بين الاسراف والتقصير وهكذا فالعدل في كل شيء وسطه وكانت هذه الى أمة الاعتدال وامته الوسطيه لو نظرنا إلى, إلى الأمم السابقة لوجدنا من كانت توبتهم أن يقتلوا أنفسهم فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم وكانت توبتنا نحن أن نرفع أيدينا إلى السماء ونقول توبنا إلى الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وصر حمنا من خاسرين فيتوب الله عز وجل علينا وهناك من الأمم من حرمت على أنفسها الطيبات فحرمها الله عز وجل عليهم اما نحن فاحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث وهكذا ذوالك يعني لو ذهبت تبحث تبحث في اخلاق هذا الدين وفي مبادئ هذا الدين لوجدت لو مبادئه واخلاقه واصوله واسسه لوجدتها لو كلها وسطا بين الافراط والتفريط الحياء مثلاً الحياء وسط بين الخجل والوقاحة الشجاعة وسط بين ماذا؟ بين التهور والجبني الإنفاق وسط بين ماذا؟ بين الإسراف والتقتير والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما في العبادة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط يعني ابتغي بين ذلك وسطا يعني لو ذهبت تتبعث عن أخلاق الإسلام لو وجدتها كلها هكذا يعني جاءت في في الوسط لأن هذه الأمة أمة, أمة الوسط أمة الوسط لم يترك القرآن الكريم لأحدين أن يمي ذات اليمين أو ذات الشمال ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال لإحدى زوجتي والله لا أشرب العسل ابدا فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضى أزواجك لماذا لم يقل فعلا ما مالك تشرب وتكون كإسرائيل الذي حرم على نفسه بعض الأشياء كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه هؤمنا صلى الله عليه وسلم قال لا أكل لا أشرب العسل القرآن الكريم قال له الله أنت وسط وأمتك أمته الوسط وشريعتك شريعته الوسط لا تحرم لماذا تحرم ما أحلى الله ولك تبتغي مرضات أزواجك هذا درس فجاء الثلاثة المعروفون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاثة لجو كي يسولوا على العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم فقيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتزوج النساء قالوا هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الله يجعل بركة لأنه غفير له ما تقدم من ذنبه ولكننا ولكننا نحن العصاة النساء يتزوج git ي UtO يتزوج يتزوج دات اليمين أو دات الشمال كيف يتزوج كي, كي يجهد يعني كيعطي كي المبرير قالوا ولكننا نحن العصاه هذا الشيء قليل درنا بزاف ديال خصنا ندير بزاف ديال العباده فقال احد اما انا فلا افطر ابدا يعني صيام متواصل وقال الثاني اما انا فلا انام ابدا يعني قيام متواصل وقال الاخر اما انا فلا اتزوج النساء لان الزواج فيه مشاكل والمتابعه وخصك تمشي للسوق دعوه إلى اخره فيه فيه التبعات وهذا الرجل يريد ان يتفرغ لطاعه الله وعباده الله سبحانه وتعالى اشكد ما هذا الرهبانيه ولا رهبانيه في الاسلام فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ فيهم المقاله قال ما بال اقوام يفرضون على انفسهم ما لم يفرضه الله عليهم أما أنا فأصوم وأفطير وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني لحد لحد العبارة فمن رغب عن سنتي فليس مني لأن السنة إذا ذهبت ذات اليمين تترك السنة في الوسط وإذا ذهبت ذات الشمال تترك السنة فيش في الوسط فمن رغب عن سنتي مفرطا فليس مني ومن رغب عن سنتي مفرطا فليس مني لان سنتي هي هي الوسط وكيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوسط في احد الحديث اخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شرعا ولكل شره فتره فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى ومن كانت الى غير ذلك فقط هلك الشره هي الحدة والغلو والفترة بالتاء بالتا... الفترة هي الفتور يعني العياء والملال يقول نبس أسلام لكل عمل شره كل عمل كتكون عنده واحد الحدة يجد يصليرها كي يجدهد كي يحاول في النوافل وهكذا والصيام والقيام ها نفس الشيء بالنسبة لأمور الاخرى كتكون واحد الحدة واحد شوي كيت ترجع إما لكبر سنه إما لقلة ذات يده المهم قد يرجع قد يرجع قالت فمن كانت فترته إلى سنته بمعنى رجع الوسط فقد اهتدى فيه إفراد ولكن ترجع ورجع ليش الوسط فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك بقد هلك ما معنى إلى غير ذلك من الحدة والغلوى إلى التفريط والتقصير يعني كان كيس اللي في النوافل لكن شو اللي ما كيس له حد ولكن من اللي فرد خل النوفل وخل احتل إيش احتل فرد يعني من الشرة والحدة والغلوى والضراوة إلى التفريط والتقصير والتهاوني والكسل إذن فمن كانت فطرته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت الى غير ذلك فقد فقد هلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لما شك اليه عمرو بن العاص لما شك اليه سلوك ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص كان رجلا شابا قويا مطيعا محبا للعباده في القيام والصيام ومحبا للحديث كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير فزوجه ابوه زوج الولد ديالو عمرو بن العاص فمكت اياما وسال زوجته عن حالهما عن حال كيف حالكما يعني حال الزوج الزوجة فشكت إليه أنه ما كشف ستارا بمعنى أنه معمره قربها منشغل بالعبادة منشغل بالصيام والقيام فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له تلك ضراوة الإسلام تلك ضراوة الإسلام يعني شدة الإسلام والشدة في الإسلام لا بد أن تأخذ بصاحبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فاوغل فيه برفق إن هذا الدين في الحديث الأخر لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبا فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء, وشيء من الدلجة إذن فهذه الأمة أمة الوسط وهذا الدين دين الوسط ومن عاش وسطا في كل أموره عاش سعيدا عاش مطمئنا عاش يعني بكل راحة وطمأن، ومن عاش غاليا أو مغاليا، فإنه أول من يحرج يحرج، يحرج نفسه، ومن عار ومن عاش متهاونا أو متسيبا يعني أو مفرطا، فإنه يعني سيؤخذ بذلك والعياذ بله، لأنه مفرط في حق الله سبحانه وتعالى وغلب عليه حق النفس الأمرة بالسوء، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون هكذا ويصح فيه هم الأولين والآخرين بالنصب جعل أمتي هم الأولين فيكون الأولين المفعولتان لجعل ويصح فيه أيضا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون فتكون الجملة في محل نصب يعني الجملة الإسمية وشرح لي صدري وهذا مصدق قوله تعالى ألا من أشرح لك؟ ألم نشرح لك صدرك كما شرح صدر أمته كما يقول العلماء ما من منة نمتن الله عز وجل بها على نبيه إلا ولأمته فيها نصيب قال لنبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل التأكيد ألم نشرح لك صدرك وقال لأمته على سبيل الإخبار فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره يشرح صدره للإسلام نعم ووضع عني وزري ووضعنا عنك ورفع لي ذكري ورفعنا لك ذكرك وجعلني فاتحا وخاتما واش نبي صلصة فاتح وخاتم ولا لا فاتح إننا فتحنا لك فتحا مبينا فتح الله عز وجل به مكة وهو الفتح العظيم وفتح الله عز وجل به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صمة وهو الخاتم ختم الله عز وجل بنبوته النبوات وبرسالته الرسالات وبندارته النذارات فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا فضلكم محمد يعني أنه لم يتح هذا الخير الكثير الذي أتيه محمد صلى الله عليه وسلم لأحد منكم معاشر معاشر الأنبياء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فعلا من خير أمة اخرجت للناس في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته والصلاه عليه والسير على على نهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يبارك فينا وفيكم وفي ذريتنا وفي أهلنا ودوينا وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وان يجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا غانما معصوما وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وأن يحفظ أميرنا وأن يحفظ بلادنا وأن يسرع عيوبنا وأن يقيل عصراتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزات عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين